وقوله في هذه الآية الكريمة وترى الأرض بارزة البروز الظهور أي ترى الأرض ظاهرة منكشفة لذهاب الجبال والضراب والآكام والشجر والعمارات التي كانت عليها وهذا المعنى الذي ذكره هنا بينه ايضا في غير هذا الموضع كقوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وأقوال العلماء في معنى ذلك راجعة إلى شيء واحد وهو أنها أرض مستوية لا نبات فيها ولا بناء ولا ارتفاع ولا انحدار وقول من قال إن معنى وترى الأرض بارزة أي بارزا ما كان في بطنها من الأموات والكنوز بعيد جدا كما ترى وبروز ما في بطنها من الأموات والكنوز دلت عليه آيات أخرى كقوله تعالى واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وقوله تعالى افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وقوله واخرجت الارض اثقالها وقوله واذا القبور بعثرت وقوله في هذه الآية الكريمة وحشرناهم أي جمعناهم للحساب والجزاء وهذا الجمع المعبر عنه بالحشر هنا جاء مذكورا في آيات أخر كقوله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وقوله تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة الآية وقوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب وقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وقوله ويوم نحشرهم جميع الآية إلى غير ذلك من الآيات وبين في موضع آخر أن هذا الحشر المذكور شامل للعقلاء وغيرهم من أجناس المخلوقات وهو قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وقوله في هذه الآية الكريمة فلم نغادر منهم أحدا أي لم نترك والمغادرة الترك ومنه الغدر لأنه ترك الوفاء والأمانة وسمي الغدير من الماء غديرا لأن السيل ذهب وتركه ومن المغادرة بمعنى الترك قول عن ترت في مطلع معلقته هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهمي وقوله أيضا غادرته متعفرا صاله والقوم بين مجرح ومجدلي وما ذكره في هذه الآية الكريمة من أنه حشرهم ولم يترك منهم أحد جاء مبينا في مواضع أخر كقوله ويوم نحشرهم جميعا الآية ونحوها من الآيات لأن حشرهم جميعا هو معنى أنه لم يغادر منهم أحد. قوله تعالى وعرضوا على ربك صف ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الخلائق يوم القيامة يعرضون على ربهم صفا أي في حال كونهم مصطفين. قال بعض العلماء صفا بعد صف وقال بعضهم صفا واحدا وقال بعض العلماء صفا أي جميعا كقوله ثم اتوا صفا على القول فيه بذلك وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة وخرج الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن منده في كتاب التوحيد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فضيع يا عبادي أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون أحضروا حجتكم ويسروا جوابا فإنكم مسؤولون محاسبون يا ملائكتي اقيموا عبادي صفوفا على أطراف انامل اقدامهم للحساب قلت هذا الحديث غاية في البيان في تفسير الآية ولم يذكره كثير من المفسرين وقد كتبناه في كتابنا التذكرة ومنه نقلناه والحمد لله انتهى كلام القرطبي والحديث المذكور يدل على أن صفا في هذه الآية يراد به صفوفا كقوله في الملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا ونظير الآية قوله في الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فإذا علمت أن الله جل وعلا ذكر في هذه الآية الكريمة حالا من أحوال عرض الخلائق عليه يوم القيامة فاعلم أنه بين في مواضع أخر أشياء أخر من أحوال عرضهم عليه كقوله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وبين في موضع آخر ما يلاقيه الكفار وما يقال لهم عند ذلك العرض على ربهم كقوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم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 قد يكون حال على حد قوله في الخلاصة ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع أيها المستمع الكريم كان ما مضى قدر حلقتنا هذه ولنا إن شاء الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته